بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يوم اذا تحدث اخبارها بان ربك اوحا لها